غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما. إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من ن س ا ِ ه م ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الولدنهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ رَعْفُونَ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ ر َ ق َ ب َ ة ٍ مِنْ قَبْلِ أ َ ي ِ ت َ م َ ا س َ ا ذَالِكُمْ ت ُ ع َ ظ ُ و ن َ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ي ن ب ئ ه م بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمانه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها ف ب ئ س المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم ي فلا تتناجو ا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبرج و ا ل ت ق و ى وتق الله الذي إليه تحشرون ُ إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بالضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ن ج ي ت م ا الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 اتخذوا أيما نوم جنّة فصدوا عن سبي الله ف ل َ ه م عذاب مهين ل ن ت غ ن ي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب ا ل نارهم فيها خالدون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 ولئلك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله ل أ ْ ل م َ ن أنا و ر س ُ ل ي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آ ب ا ء ه م أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و ق ذ ف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أول الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قضعتم من لينة أو تركتمها ق ا ئ َ ة على أصولها فبإذن الله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 ما أفا الله على رسوله من أهل القراف لله وللرسول و ل ل ق ر ب ى واليتامى والمساكين وبن السبيل كيلا كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و َ ا ت ق ُ ا ل ل ه إ ِ ن ا ل ل ه ش َ د ي د ا ل ع ق ا ب ل ِ ل ْ ف ُ ق َ ر َ ا ء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ا ل ل ه ِ وَرِضْوَانَهُ و َ ي ن ْ ص ُ ر ُ ن َ ا ل ل ه َ وَرَسُولَهُ أ ُ ل َِ ك َ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤذون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَيُّقَ شُحَّ نَفْسِهِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا ولا تجعل في قلوبنا غ ل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر ََ إلى الذين نافقوا ََ يقولون َُ لإخوانهم َِِْ الذين َ كفروا ََ من ِ أهل َْ الكتاب لئن أخرجتم لنخرج ن معكم لئن أخرجتم لنخرج ن معكم ولا َ نطيع ُ فيكم أحدا ً أبدا َ وإن َِ قتلتم و ُِ لنوصراكم َ والله ُ يشهد َ إنهم لكاذبون َ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن ق و ت ل و ا لا ي ن ص ر و ن ه م ولئن ن ص َ ر ُ و ه م ل َ ي و َ ل ن ا ل ْ أ َ ب َ ا ر َُ م َ ل ا ي ن ص َ ر و ن ل َ أ ن ت ُ م أ َ ش َ د ّ ر َ ه ْ ب َ ة فِي ص ُ د ُ و ر ه ِ م م ِ ن ا ل ل ه ذَلِكَ ب أ ن ه ُ م ق َ و ْ م ل ا ي َ ف ق َ ه و ن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 وَاتَقُوا ا ل ل ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه خ َ ب ي ر بِمَا ت َ ع م ل ُ و ن وَلَا ت َ ك ُ و ل و ا ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ نَسُوا ا ل ل َّ ه ف َ أ َ ن س َ ا ه ُ م أ َ ن ف س َ ه ُ م ْ أ ُ و ل ئ ك َ ه م ا ل ف ا س ِ ق ُ و ن ل ا ي َ س ْ ت و ي أ َ ص ْ ح ا ب ُ ا ل ن ا ر و َ أ ص ْ ح ا ب ُ ا ل ج َ ن َّ ة أصحاب الجنة هم ا ل ف ا ئ ز و ن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها بالناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادته و الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ا ل ق د و س السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء ا ل ح س ن ى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة تلقون إليهم ب ا ل م و َ د ة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون َ الرسول َّ وإياكم َُ أن تؤمنوا ُِْ بالله ِ ربكم َُّ إن كنتم خرجتم َ جهادا في سبيله َ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبتغاض َ م ر ض ا ت تصلون َ إليهم َِْ ب ا ل م َ و َ د َ ة ت س ر ّ و ن َ إليهم َِِ ب ِ ا ل م َ و َ د َّ ة ِ وأنا ََ أعلم بما َِ أخفيتم ََُْ وما َ أعلنتم وما َ يفعله ُ منكم ُِ فقد ََ ظل سوا السبيل إيه يثقفكم يكون لكم أعداء أو يبسط َُ إليكم أيديهم َُِ وألسنتهم ََُِ و ي ب س ط و ا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا وتكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.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 العزيز الحكيم، لقد كان لكم فيهم أ س و ا حسنة لمن كان ي ر ج و الله واليوم الآخر، ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهككم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهر وظاهر على إخراجكم أن تولوهم و م َ ن يتولهم فأولئكهم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن و آ ت و م ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكو بعصم الكافر و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 وَاتَّقُ ا ل ل ه ا ل ذ ي أَنتُم ب ِ ه م ُ ؤ م ِ ن و ن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بَيْعَنَكَ ا عَلَى ا ل َ ل َّ ا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا ي َ س ْ ر ِ ق و َ ل ي َ س ِْ ق ُ ن َ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ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 قد يئسوا ِ من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب َ القبور. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتين لله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ يَا ق َ و ْ م لِمَ تُؤْذُونَنِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمَّا ز َ غ و ا أ َ ز َ غ َ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ إ ِ س َ أ بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقًا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 والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ل ي ط ف ئ ا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كري الكافرون هو الذي أرسل رسوله ب ا ل ه د ى ه ودين الحق ليظهره ع ل ى الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل ّ ك م على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكم ت تعلمون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 طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظ ا ه ر ي ن